ليُنفقُ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَا قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُ فَالْيُنفِقُ مِنْ مَا تَهُوَ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا مَا تَهَّهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا